خادم لك يا حسين يا تمسك يا يا حسين واللي يخدمك عالي فازل تمسك بك يا اغلى كل غالي يا اغلى كل غالي هي الساكن بقلبي اعلم لك حبي ساكن بياض احلمي لك هاي عايش تضل بـ الروح وبقلبي للتالي فازل تمسك بك يا اغلى كل غالي حسين عيد ميلادك راحت راحت يا يا انفر عمير الشوك يا فرحه مالي فازلت مسك فيك يا اغلى كل غاني خادم خادم خادم لك يا <تصفيق> كل الغزل مولاي ما يوفيك حقك اوصفك انت هواي ما في حقي اوصافك انت هواي ما فيني اوصلها فيني اوصلها من عالم لتكون ما تنوصف يا حسين من عالم لتكون ما تنوصف يا حسين شكتب يا نوري العين حيرت لي بالي باجر تمسك يا اغلى كل ولشي هذا اليوم تشعل شماميلها صوت الفرح مولا تهتف يا ابو السجاد تهتف يا ابو السجاد يحسني لك عشاق وطرف علي حبي اشتاق يلما احبك دام ينطق هدهلال فازل تمسك بيك يا ابو الكل خادم خادم خادم لك يا حسين نتعني لك مولاي الحضرتك جنة عندي طلب ودريك ما تخيب الظن تخيب لك مولاي يا الحضرة كن جن عندي طلب وادريك ما تخيب الغنه عيدنا يا من ولا بالاخر ترجع عدنا فازلت تمشك بك يا حسين, يا, حسين يا, حسين يا, حسين يا حسين كتب هذه القصائد الشاعر يوسف الوايلي أداء الرادود مولا اركان الوايلي كان على الهندسة الصوتية كرار النجفي الاشراف العام أحمد الوايلي الموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الوائل الحسيني